أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاء موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما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 وَمَا يَأْذُوبُ أَرْبَابُكَ مِن مَّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ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 وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الليل لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مبصرا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا تَتَّخَذُ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إن عدكم من سلطان بهذا أتقون عن الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترعون على الله الكذب لا يصلحون